بسم الله الرحمن الرحيم بناي بخواي بخشن مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم دخوين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أم قرآن هدقمان رئني شاندر يباريس كارانا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أوانيك بروادهن بشتقنهان ناديا ركان ونوجدكن لويكردوما نبروازي عند بخشن وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ وَأَوَانِيكَ بِرْوَادِهِنًا بَوْ قُرْآنِكَ بَوْتُونِ الرَّاوَى وَبَوْ كَتِيبَانِيكَ بُوْنِ الرَّاوَانِ بَيَشْتُونِ أولائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون. براستي اوانيك بي بروابون بو اوان تونيك بيان ترسيني ديان نيان ترسيني بروانا هينن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم خوا مورنا وبسر دلو جوايان دا وفرد بسر تساويان وياه وَالسَّزاي زور قوريان بو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَلَنَا خَلشيدا هنديكس هيكدلي بروا مان هنا وبخوا وبروجي دوايي لكاتيكدا اوان بروادانين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خواو أو كساند خلاتين كبروا عن هناوى كذناخ خلاتين تنها خوايا النبت بلامهستي فيناكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أَلِيمٌ بما كانوا يكذبون. لا دليل خواج نخوشي كي زور تركردن قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اشوب مننه ولا زويده دا نود ايه مهر تاك كارين الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ما في كوبي كردنو پخش كردني هم برهما پاريزراو بلهم هستي پينا بركت نويه برهما ري پيدراوياو هيچ كس نه كما امن الناس قالوا said, كما believe السفهاء they believe هم السفهاء ولكن لا يعلمون. they are the scriptures but they don't know. And they said, I'm going to say, I'm going بيداربا كبراستها الخويان جيل نفامن بلام نازانا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون وكاتب جيشنا يا بوان كبروايان هيناوه دانود ای مشبروامان هناآوا کات چیج بتنیابونه لقل جوره فی البعض کنیان دانود ای ما ای ما هر لقل ای وین بیگمان ای ما هر قل تکرین. الله يستهزؤ بهم و يمدّهم في طغيانهم يعمّهون. و قل تبوان دکات و ما وی عنده دع اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين امانا اوانا كغمرايان كريبرين موني زان كان يكيان قازان ذكردو نار يباز راستيانغرد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون كا كالغال و بان هيلت ولناو تانثاريكياتي وادا كهيد نبينا صم بكم عمي فهم لا يرجعون كرو لالو تويرا بونا غرينوا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا وجبانة تشيلز مو بخوريان لاسمانوا كتاريخ زورو تريش قو بروز كيتة دابد تانزكانيان دكان بجويان دالبر جرمي بوخو پاراستن لمردن وَخُدَا دَوْرِ بِبَرْوَايَانِ دَوَا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ مَّشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان الله على خونی شەینقادی نزیک بێ ئەو بنووسکێت چاویان بفرێنێ، هەرکاتێ ڕووناچی بۆ بدانایەتەوە تایدا بڕۆیشت نایەوە کاتێ تاریکیشی بکردایە لیان لە جێگەی خۆیان ڕدەمان ئەگەر خدا بیویستایە کەڕ و کوێری دەکردن. بګمان خو بسد هموشته یک دا د صلات داره یا ایها الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ای خالچینا پروردگار تان به پرستان ک ای او اوانی پیش ای وشی درس کردوا بل کو بو پرسته شخو پاریزن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 او خدای کزوی بو راخستون و آسمانی بو کردون بکوشک واوی لاسمان و هینا و تخوارا ان جادری هینا او بو او حمود زرمی و بریک بو روزی ایوا کوا تاوتا بو خوا پیدا مکن ک ایوا خوت اندزانن وان کنتم فی من ما نزلنا على عبدي فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وأجرئ ولا جمادا لم لم قرآنك نردوما نتخارو بابن د لم هاو تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ان اجر امتان نكرد وهرجيز نايشكن داي بپاريزن لو اگري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 وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مجدبدبواني كبا وريانهيناو كردوي باشيان كردوا كبيغمان بووان هي بهشتانك كجوقا اوي زول بجير ياندا دروات حركاتي لوي خاردمنيت دلن اما اوه كان مو بي اش بي ماندرا استا ونه ان لا ان يضرب مثلا ما بعوضه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 وما يضل به الا الفاسقين بجمان خواشر مناكات بويك هاد نمونهك بهينا توا بميش ولو بتوك ترلويش ان ذا اواني كبا وردارا او تهاك ذا زانن كاو راست تدرست لفر وديار يا نويا اوانش كبي باورا دلين خواتشي ويستوبم نمونه هينان نويا زول كسيفه غمرادكات كات كات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أوانيك فيمان خادش كين، حاج بستني وأي بصرين، أويك خوا فرمان داو ببي واستي كردني، ولا زويد داخلة بدكن، هر أوان زرر مند. كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون سون ببا من بخوا لكاتك ا وبيا جنبون وجانب بردا كردن ل파 شان دتان ميرين دواي او زندو تاندكاتوا انجا بولاي خوي دجيرندريتوا هو في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اخوى اوخوى كهرسيدى زويدى دروستي كرد وابوئى لا باشا روي كرد اسمان in Zarechi khusten بحوت آسمان wa aw بهم bahamush teek. قال id qal rabukalil malaiikati inni jainum fi al-ard khalifah. Qaloo atajjalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون فرشتكان <تصفيق> لكاتيك داك ايما ياد الدكين بستايش كردند وبپاق راد دا جرين خوا فرموي بيگومان اوي من دي زانم اي وناي زانن وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين خوا ناوي هموشتشي فيري آدم كرد لپاشان أوشتاني نشاني فريشتكان دا وخوا بي فرمون ناوي أمانم بيبلين أغر رازدكن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتيان <تصفيق> خا يتو باكي للهلا اي مهج نازنين ماجر اويك ختفرد كردبين براستي هرتويد زانا ودانا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض انی ععلمم و غی بەسەماوانتی والأبضی وعلم ومات وگودونونەوە مەگو توم تەکتمونون أي ئەی ئادەم ناوی ئەو شتانەیان پێ بڵێ جا کاتێک کەناوەکانی پێوتن فەرمووی ئەی پێم نەوتن بێگومان كانوا بە نهێنی ئاسمانەکان و وە بە ئەوەی کەدەی شارنەوە و عیدقللنااللمەلئی کەتیس جوودلی ئادەمە فەسەجددوئلنایبیلیسە ئەبا وەستەك بەڕواەکانە میینەل کاافیرین کاتێک گوتمان بە فریشتەکان، سوشدە بۆ ئادەم ببەن جا سوژدەیان برد شەان نەبێت کە جوێی نەداە و خۆی بە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 وَنَزِيَّةِ أَمْدِرَخْتَمَكَوْنَ تَالَسْتَمْكَارَانَ نَجْمِيرَدْرِيَانَ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا بِمَا كان فِيهِ وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ إِنَّ شَيْطَانَ هَلِخَرَتَانَ ذَنْ لَبَهَجْدَ ولو خوج جوزران ييك تيدا بون دري برا ندن ووتمان بس نخواروا هندكتان دوجمن قبل نقل هندكتانا وبوتان هيد زي جربون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. إن ذا كريم قلنا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي فَمَنْ تبع هُدَايَ فلا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> نترسيان لسارو نخمدخون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأوانيك ببروابونو نشانو آياتكان ايميان بدروزاني أوانا هاولو هاو دمي آجرن. <تصفيق> يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون أينوي إسرائيل بير أو كان بكنا وكرشتوم بسرتانا وبيماني من ببنسر تامنيش ببيماني إيه وببنسر و هرلمن بترسن و بِمَا بما انزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا اولا كافرين به ولا تشتروا ب اياتي ثمن قليلا و اياي فتقون هل و هابر و وما بنبيك مين ببر وبي ونشانو اتكان من ما قرنا وبشتيكي كم نرخ وهد لمن خوطان بباريزن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون وراستو رواتك المكن بنا رواو درو حقو راستي مشارنوا لكاتك داك خوطان امدزانن وأقيم الصلاة وآت الزكاة وركع مع الركعين. نويز بكنوز زكاة بدن. ولقال كرنوج بلان دا كرنوج بدن. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تذلون الكتاب. أَفَلَا تَعْقِلُونَ آية فرمان بصر خالتشي داددن بتاكة وخوتان فراموشدكن كأيو دوري پراوكدكن دي آجير نابنو تي ناغن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فناب بن بالآلام قرتنو نوش وبيقمان نوش قورو قرانا مگر لاي بي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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اي نوي اسرائيل يادي او بخششان ابكن وكرشتوما بسرتانا ومن رياز ايوم بسلها مواندا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وخوتاً بپارزن لروجك كس هيت سودك بكس ناگيني وهيستكاة وبارم تيله وَأَمَانِيَ آلِ مُوسَى نَادِرًا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم لدست فيوان دي فرعون كاسزاي سختيان في أتشتن كورا سردبرين وكسا <تصفيق> وَإِذْ کدنوی بِكُمُ الْبَحْرَ ول پروردگار تا نوا و اذ ثرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون <تصفيق> لكاتك دائ وتماشات عند دا كردن. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون كاتك قبلني تسال شو عند موسى. لدواي أو جويرك كتام كربة بريستراو. اي دائ ثم معفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون إن أو ليطنخوج بون تثأسيبكن وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون كاتك توراة وديا كروا وما موسى بو اوى رنموني بكن واذا قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فاتوبوا الى بارئكم فاتوبوا الى بارئكم فقتلو إِن ذلك خير لكم إنه هو التواب الرحيم. كاتك مسابق لك يود. أيلا كم براس تيء واستمت أن كل خوتان بجوارك برس نكتان. كواتب بجرن وببشيماني بلي بديهنر تانو خوتان بكوجن. أما تان باشترى بو خوتان لاي بديهنر تان. إنذ ببشيماني كيلجيرا كردن. براستها هرخوا جيرا ڪري پشماني و واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون كات موسى بروات دا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبهور سيبر ماكر بسرتانو وقزو الشيلاقمان بسر دارشت نبوناردن بخون لو خاردنا باكانيك كرد مان بروزيتان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 إن ذا لبى بخون بتيروا تسلى له لا يكحصدكَ ولا درجَة وبس نجورَ وبملكتِ وبلين خوايا لجناه كان من خوج ببا أو سَلَجناه كان تان دبين ولا آين ددا باداش تتفكران زور تردكين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كتسي <تصفيق> أواني استمكاربون غوريان بقسي كابيان نوترابو اترئي مش رشت مان بسر أواني كستميانكر سزالة آسمانوة وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ اضْرِبِّ عَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كاتك موسى داواي باران باريني كربوغ لكي اماش پيمان وتن گو تاناكت بدا باو تاشا برددا كليدا لپردوان زكاني لها القولا باقوما همو تيريق تاوغي خوي ناسي بخونو بخونو لرغوزي خوا وَبِاللَّهِ مَبْنَى وَلَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فادع لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كاته كوتان أي موسى هر جيز خوما رانا اگرين لسر يكجر خوراك كوات داوامان باب كلا پروردگارد در لوي كزويد لسوزواتيو، تروزيو، خياريو، سيريو، نيسكيو، پيازي پیازی، موي آي داواي اوشت خراپانه دکن لجياتيشتی باشتر لوان دا بزن بو شارك چون که براستي چیتان داوا کرد و دستان دکوید و درا بسريان دا رسوائيو بینوائي و خشم خوايان بو خوايان هنائيوه أَمَلَ بَر أُبُو كَبِير بَروابُ وبن شانو وفرمان خوا إخوة وفي غمبران يندكش بنا روا أما بهوي أوا أبو كسر فيتي ودز دريجي عند كرد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصر والصادقين والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ براستي <تصفيق> اواني ايمان دارن واواني زولكن وغاورو اواني لسر ايني ابراهيم عليه السلام هر كاميغ لمانا برواي هينا بخوا وروجي دواي وكردوي تاچي كرد او پاداش تيان بو هيله لاي پروردگار لا تريان لبره و لا الدخون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وكاتك بيمان مانلي وركرتن والطور مانبرسكرد وبسرتانوا اوي بيمان داون باشكاري بيبكن وبير بكانوا لويك تي ايدايا بلکو خوتان بپاريزنو لخوا بترسن ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ديسان پشتتان حل کر دوائي پایمان ورگرتنکا انزا اگر بخششو مهرباني خوا نبوايا بسرتانوا اگر بخششو بسرتانوا أوئا ولا زلنا دبون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السر فقلنا لهم كونوا قردة خاسين سفين بخوا براس تأو وأوانة زانيبو لخوتان كذا صديجيا كرد لشمدة إن ذا بيمانوتن ببن فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إن زا أمس زا أو دوا دواي أوان وإذ قال موسى لقومه إن ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين وكاتك موسى بقله كيود بيغمان خوافر مان تان بيددت كماغا اكسرببرن وتيان ايه قال تمام كيت قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وتيان داوامن بوب كلفردغارد فيمام بلا او و تي بيه غمان خواهد فرمي ما غايك بي نزور پيرو نزور جوان ما امناواندي بي لناواندي ام دوان دا زو کن او اي فرمانتان پيدراوا قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر ناظرين وتي <تصفيق> Dili tamashakaran khosh bakat Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana maa hiya inna albaqara ta shabaha alayna Wa inna in shaa allahu la muhtadun Wutyan dawa man bo bka la parwardi gara Bo man runi bakata wa وَبَرَاسْتِي ا ما اق اخوابي رنموني قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان كَادُوا بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ڕانەهێنرا بێ نە بە چێڵانی زەوی ونە بە ئاودێری کوشت و کاڵ و بێ پەڵە بێ وتیان ئا ئێستا هەوای ڕاستت هێناجاسەرییان بڕی و خەریک بوو ئەو سەر بڕینە نەکەن وقاتللتم نسە ف دەڕم فها والله مخریرجوممەگو تم وهمو لخوتان تان دور خستاو وآزاوة تانبو وخوايش آشكراي كرد أويك أتانشار دوا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إنزاوتما بأن داميكي لكجرا وكبدا آواخ ومردوان زندودكاتوا ونشان بيشان بو تيبغن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لَطاشان دلتان رقبو دواي امو اجزانا دلتان وكبرد بلكو زرقتر براستي بردي واه لا وجا اويلي هلتقوله وبغمان هيوا هيا وبراستي ايوان هله ترسيخا بر ابيتوا واخوا باجانيه لويكديكن اذ تتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عطلوه وهم يعلمون جاء بتمان كبروابين بأينكتان لكاتك دا كدستك لوان فرمودة خوايا ابست كتسي لپاشتك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 اتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون كاتك توشي كان او اي او اش تانب مسلمانه كان ظالم كاخواب ايوي باس كردوا تا بورتان بدن بو توراتا لا يكردي گارتان ان جا اي جينا ابن تيناغان لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون <تصفح> ايا اوان نازان كبرى استيخوى اغادار بوي كاقنها اكنو اوي أكن. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون وحندشيان نحوى نوارن وحندشيان نحوى نوارن لقراوك نازانا تنهاء واتوا هي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 فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ إنزا هاوارو تياتون بو اواني كتوراتا هاوارو تياتون بو اواني كتوراتا تيگدراوكا با دست خوايان دانوسنوا پا شاندالين سَهَارُوا <تصفيق> تَأْصُونَ بُوَأْنٍ لَوْكَ دَستِ أَوْنٍ نُسِيَتِيَ وَهَارُ بُوَأْنٍ لَوِيكَ فِيدَيْ دَكَمْ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَتَخَذَ مِعْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلِيَ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ام تقولون على الله ما لا تعلمون ووتيان اجري دوزخ ما لنا كوي ما تروجي تشجميراو بلي ا تيمان تاع الاخوه ورقتوا تا اخواش یاشتی چی واهال دبستن بدم خواهد کنه زنان. بلا من کسب سیأت و آحاطت به خطیئت، فاآلائک أصحاب نارهم فیها خالدون. نخیر وانیا، هر کسی خرابه بکات و توان که خوی دوری داری و دایقی توا. أواني حودمي أجرا تيدادمي النوبة إزجاري والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وأوانيك برواي عن هناو كردوي باشيا كرد أواني حودمي بهشتن تَإِدَةَ مَن نُبِئَ بِإِذْكَارِي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ كَأَنَّكَ كَطَيْمَأَن مَّلْجُولَكَ وَرْغَر كَهَجْتِك نَپَرِسْتَنزِگ لَخْفَا وَتَاكَب كَن لَگَلْبَا كُدَايِك وَخَزْمَانُ هَتِيوانُ بِتَارَان وَقَسَيْجْوَان بِكَن ونويج بکنو زكاة بدن انزا پشتان حل کرد کم اكتان نبيت و بر بركاني کرن و اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و تشهدون درب در ثم دَرَبَدَر هؤلاء تقتلون طَاشَان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثُمَّ عليهم هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ انزا اي و هر اوانا كيكتري دكو جن وحن ديگ لخوتان دربدردکان لولاتيان بشتوانیدکان دجي اوان ببادیو دزدريجي و اگردیلتان بوبينن بریتیان بوددن لگل امجدا کدر بدر کردن یا قداغه کرا ولیتان جا آیه برواعده هن بهندق لتورات وببرواعده بن بهندیک تیری ذاتولی او کسانه کواب کند ایوا هر سوایو بدناوی لژیانی دنیا دا ولا روجید وایجدا دگرنرینه و بو سخت سزا وخواب آغانيه لو ديكن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أما أنا أوانا كجياني جهانيا كريب دواروش إيطر نسزان دكريد دكرت ونهي أرمتي درين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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سفن بخوا براس تئمة تورات ما عند أبو موسى ودواء بدوي أو في غمبران ما النار وتنشانه شروش ما عند أبو إسحاق كريمة وبيجتوني ما كربة إبراهيم ظاهر كاتب في غمبريك تنبوبه تايا بازوره کاریچی آرزوتان نبوده لودبرز بونو خوتم با جورگرتوه جدسته اکتان بدروزانی وا و دسته اکتان کشتن. و قالو قلوبنا غلف بلع نهم الله بکفریم فقیلاً ما یؤمنون. ووتیان دلمان ده فش را وا بلکو خوان فرینی لکردن به هی به براییان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 فلعنّت الله على الكافرين. كاتك ناميك تنبه هذا لان خواة توراتك أي أوانه لوو بيش داويز على البون ين أكر بسر أوانه كباب الروابون كتي كاتك أوي ده بئس ما اشتروا به بِإِسْمَ اشْتَرَهُ أن يكفروا بما يَكْفُرُوا بِمَا بغيا اللَّهُ بَغْيًا الله يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اشتاك شئر خراب بو كخوانيان په فروشت ببروائيان بو بو قرآن اي كخوان اردوية تخواروا بو خوى حسودية انا و بو بو اي كخوى برعجي لبخشي شئ خوى بسر هر کس اگده كخوى بيوه لبندکاني انزا توشي خشمو ان قِيلَ واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا, قالوا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين كاتك بيان بوترا برواه بويك اخوانا دو يتخواروا ان ود ايما برواه هينين وتخواروا لا كاتك دا ك او قرانا راست او پشتي واني كوراتكي اوانو براستي دزانيت بلي بوتي لمو پيش پيغمبراني خواتا اندكش اگر بروادار بون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون سوان بخوا براستي سفن بخواب راستی موساتان بهاتو به سن نشانه چروشنوا کتیلدوای او جور کتان پرست بیگمان ای واستمکارن. و اذآخذنا میذاق کم و رفعنا فوق کم الطور خذ ما و قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين كاتيكا <تصفيق> پيمان مان لي قرتن وشيوي تور ما برس کردوا بسرتانا اوه داون باش كاري پيمكن وجوه بقرن قطیان بستمانو به فرمانی من کرد و به هوی به برواقیان و دلیان آودرابو با خوشش استیج ور که که أجر أمتنا دنا وببروا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بلى أجر مال دوايبه أيوة يا إخوة بتي بتي بأوي كذب ببهاو بشتان. كوات تداواي مردن بكن اگر رازگون ولي يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين وهرجيز داواي مردن ناكن بهوي اوي كبدستي خو يم پيش ين خستو واخو اگادار بستمكاران ولتجدنهم احرصا الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنته وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون. سفين بيت أو أنا لهموك الزاثر حزلجيان دكن. ولو نشكها وبش بوخا پیدا دکن هر یکی چان اواد دخوازه ک هزار سال بزیایا واوتمنا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين. بل هركسيك دجمني جبرائيل بيت. سنك أو بفرماني خوا قرآنه هنا تو. بل هركسيك جبرائيل بيت أو خوا هنا پشتیوانی نامکانی پیش خوی و برینمونی کرو مش ددرب و برودارن. ما کن عدو وللله و ملاکته و فان الله عدون للكافرين. هر دشمنی دجمني ریش تکانی خواف پیغمبراني و جبریل و وبيغمان خواش دجمني ببروايانا ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون سوين بخوا بيغمان بومان نادويد تنشاني چيرون واشكرا وكس ببروانا بيت أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آية هرجرك حيمان يقببستن <تصفيق> دستي جلوانا حيمان كان هلوشان دوتو بل كوزر ترينان هربروانا هنن. ولما جاءهم رسول اللهم صدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون كاتي كفي غمبريتشان بوهاد للاين خواوا بقشتواني توراتكيان دستيغ لواني كخاوان نامبون نامكي خوايان فريدا يبشت قشت وكنازانا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بِبَابِلَ هاروت وماروت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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق ولا بئس ما اشتروا به انفسهم لو كانوا يعلمون دعاي اوشتانك او تنك كان دال خند ابو خلطي لسردمي باشا سليمان سليماندا وسليمان ببروان ابو بلام شيطان كان ببروان خالتشيان فيري زادو دكرد هل وها اوين اردرا و تخوره و البوسر هاروت و كاسيان فير ندكر تاقيان نوته اما هرتاقي كروين كواتب بروان بابا ان زافيري زادو يوادبون لان و كاجنو ميردب يقزيع بك نوى اوان بم جادو ناتوانن زیان بکسب گینن مگر به ویشتی خوا و فیرشتیک دبن کزیان یا پیدا گینه نقازان بی گومان زانیان هر کس جادو بکره لروجی دوایده به بجدبه براستی زربد اوشتیک خو یانیا پی فروشت اگر بین زانی با ولو انهم امنوا واتقوا لمتوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون اگر براستي اوان بروان بهنايا وفارس كاربونايا او قاداش تيچاكتر للانخاوب اوان دبو اگر بيان زانبايا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم اي اوانيك برواتا هيناوى ملن راعنا و بلن انظرنا واتاقلمن لمكو تاوروانيمال لسربكو بيبستن وبو بوبي بروان هي سزاي سخط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 که هیچ تیکی باشتان لخوا او بو بنیر دریه تخوارا بلا مخواش بخششی خو بو کس کبیه وترخان دکات واخوا خاوني تاکي گوريا ما لن سخ من ايه او ننسها ناتي منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير اغر بخين الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ايا نزانت كموتشي اسمان كانوا زويه البخايا وهت قشتوانو ياريد دارك تانيا خوان بيت ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومي يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سوا السبيل. يا أي وجد ثانية دواجتين عقولا بكن لبيغ ببركة وقلمو داوا دواك راء لموسى وهرك ساق ببرواي بجوريتو ببروا أو بجمان راي راستي ونكردوه. ود كثير. من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زر لخا ونام مكان أو تخوازن كبتان كنوب بيبرواء دواي برواه هنا تن لبر حسوديك كلس رشتيان ويا أمش دواي أو كراس تكيام بارم باتوا بلام أولي أن خوج بنو تافوشيا نلبكن تخوا فرماني خوي تنبودنيريت. بيجوان خابد صلاة بس لها مش تجداء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله. إن الله بما تعملون بصير. نوجب كانوا زكاة بدن وهرتي بيجب خن لتكبو ختان. لا اخفا دستان دکوی تا بیګومان خوا بینا به وای کدی کن وقالوا لي يدخل الجنه الا من كان هدى او نصارا تلك يهم. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين جولك او كان وتيان که ناتی تبهاش تو مگر یک کدول که یعنی آور برد، اما آواتیانا پیامبر بلکهان بهینن اجر راز دکن. بلا من اسلم وجه او للهی و هو محسن فله اجره وعند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نجو لك ألين قاور لسرهيز آين اقنين وقاور دلين نجو لك أوان مكان رنجان دا ومن اظلم ممن من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كيستم كارتلا لو كسي، كقد غيمز جوتان إخواد كات، لو يكناوي إخويا تي دابب الرئ، وهاو بويران كردينان. أوانك خضغي خوا پرستي دكن لمزگوتكاندا بويانيه بسنا مزگوتكانه ومقربه تر سوا هاي ابووان لدنيا دارسواي ولروج دويدا سزاي گور ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم روج حالات روج اوا خوايا كوات الروب كان هذلا لنواجه السنة الداء أو الروجي خال ويا بأجمن مهرباني فراوان وزنايا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بلله ما في السماوات والأرض كل له قانون قاو روج لكوبت فرست كان وتيان خامن دالب وخي پاکو و دوورە لەوە بەڵکو هەرچی هێ لە ئاسمانەکان و زەویدا هی ئەوە هەموو فەرمانبەری ئەوەن بەدی عسەماواتی والأب وئدا قض ئەمڕ فەئەماەقول و لەه کوم فەیکون خوا بەدی هێنەری ئاسمانان و وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نزان كان وتيان بوتی خوا خو قسمان لگل ناکات یا نشانهک من بنایت اوانی کله پیژ امانج دابون حماشت یاندوت دلو درونیان ل یک دسید بیگومان نشانه زور من بس کرد وبو کسانک بشوین دنیایی داد قرن ان ارسلناک بالحق بشیرا و ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بجمان آم تو ما الناد بأعين يتراس تدرس تو بمجددرو ترسينر وتو برفسيار نيد لا يراند وزخ. ولا ترضى عنك اليهود ولن صار حتى تتبع ملةهم. قل إن هد الله والهدا. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا نصيب هرجيز نجو لك ونجاور لذرا زينبن تادوي عيني انكويت فيا و اجر دواي اوان بكيد اي محمد صلى الله عليه وسلم دواي أو زانينيك لخوا و تو هاتوا هتسال كرشتي كرو يارد ذاك الناب للاينخوا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون براستي هر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أين ويعقوب؟ بير أو تاكان بك من بسرتانا وبيجومان من فيشتر رازي أيوم دا بسرهم دا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وخوتان بفاريز للروجك. که کزل بری کست و لوح آداش نادری تو، و برمتیلی و ناجیریت، و هیست کای کل چیناگری، و یارمتی و بكلمات قال إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بير بكناو كاتي خوا إبراهيم تاخي كردو بطن بريارو فرمائشتك كأويش بزي هنان خوا فرموي بيقوما منتو دكم ببيشواء خلقشي إبراهيم وتي لنوشم أكيد ببيشواء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 ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بير بكنا وكا تك كعب من جراب فنا جاي خلشي ودي اسايش پمدوتن شوين ابراهيم بكنا جاي نويش وسبارد من وابراهيم و كما لكم هاد بكنوب اواني كبدوري كعب د سوري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 فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وبيل بك نوكاتك إبراهيم متي خوايا أمشونا كمكة بك بشاري شفر لأسايش وروزيدان اشتواني بدلميوهاد أوانيان كبروايان بخواب الروج دوائيها خوافر اوش به برای روزی پی آدم بودن راجه که کم لپاش ناتاری دکم بسیزی آگری دوزخ ک خراب کریں سر انزاما. و اذی رفع ابراهیم القواید من البيت و اسمایل ربنا تقبل منا. إنك أنت السميع العليم. بیب کن و کاتک ابراهیم و اسمایل بناغ کان کعباین برز ذکر دوا. دانوت خوايا أمكر دوية من لجيرابك براستي هرتوي توي بي سريزانا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم خوايا هردك دوك بك بفرمان بري ولناوش من جلگ بکبه فرمان بری خود و ریگاکانی خواب پرستی من نشان بد و پشیمانی من جیاب که بر عصی هت تو جیلا و مهربان. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب و الحکمۃ انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفى نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين خير كان قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هل بجار لك هاتي قد أخواتي قد فرمان ضرب إبراهيم موتى وخمص برب فرد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إِنَّ فلا تموتن الا وانتم مسلمون ابراهيم يعقوب اموجاري كوركان خيان ان كتب اسلاميه وهل يكن بيانو تنرولا كان اخواني كَهَاتَمَمَ لَن بِمُسْلِمَانِيَتِ نَبِيّ حضر كُنْتُمْ الموت اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ تعبدون قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الها واحد ونحن له مسلمون أي خاونا مكان ايه كاتك كاتي كيعقوب لسلامرك دابو كاتي والدواي من شيد فرستن اواني جوتيان خوي تو خوي باو باكلان دفرستين كابراهيم اسماعيل اسحاق كتاق خوايا واما فرمان ابين تلك امه قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او بيغانبرانا دستي اكبونتي پرين هرچيان كد بوخو يان يان كرد اي واش هرچيب كن بوخو تاني دكن وا اي وب هرسيان نين لك وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. جول كوجا وركان وتيان. ومسلمان كان ببن بجول كويان جاور. كابك ونصر راست. بلا يبلكو فيروي أعيني باتشي إبراهيم دكوين. كلها وبش فيدا كران نبوة. قولوا آمن.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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وعيسى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ من ربهم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بلين أي مسلمانين بروامان هنا بخوة بو بو خوما النرى وتخوالوا وبو ناميك إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب وبەوەی کەدراوە بە موسا وعیسا و بەوەی کەدراوە بە هەموو پێغەمبەران لەلایەن پەرەرگاریانەوە جیاواززی ناکەین لە و ئێمە فەرمانبەری خخوایننی فەإن ئەمە و بمتنی ما ئەمە ت بههی فەقددیه دەدەو وإن تول فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ انجا اغا بروان هنا بوينيكا ا وبرواتان تي هنا وا اوا بيغمان ري راستيان دوزيا وا واغا فشتيان هلكد اوا اوان لوان الله ومن أحسن من الله صبرته ولحن له عابدٌ خارنج الدين برج خويك إسلامتي وتشي باشتر الأخوال رنج رشتنداء وآم بارستج هرب أو دكين قل أتوحدونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بقى عندما دموري ما لقل أكن لكار إخوة لكات يقدا أوفر ورد قاري إما وإي وكردوي خومن بوخومنة وكردوي خوتنا بوخوتنا. وآمَةً هادِ الصَّوَزِ أو خَائِنٍ أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الْلَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا خد ايوالن ابراهيم واسماعيل اسحاق يعقوب كركان يعقوب نزولك بنيان قاور بلي اي اي وزانا تدن يا اخوا تشيستم كارتر لو كسي كشاد يا تشي لخبا وررتبيو بي شاريتو خدا بي اغاني لو كي اي ديكن تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. رويشتن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 لو بل ورج وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ هالو هاكردمان بجليتش ميان روي هالبجاردا تاب ابن التاودير بسر مردو موا وبيغمبري صلى الله عليه وسلم التاودير بيت بسر إيووا او روجایی کذاران لسربود نمان چرا بروجو لپاشان گریمان بکعبه تنها بو اوی درب کویت چشون پیغمبر صل الله عليه وسلم دکویت زیاد بیت ولوانی کپاش گزد بنوا و براستی آمگرینه کاری چیزورجو رو گرانبو مگر لای آوانی کخوارن مونی کردون و خوای جو را بروان و جکانی ذاران تانی بزای نداوا براستي مهربانا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.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 لحد لا بون لنوش دعوت هم بکن ابی و برایتی آوانی پراییان پیدا و تحق اذان کامشتی شرایط تل پروردگاریان و و خوابی آگانی الذين آوت الكتاب بكل آیة ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضُهُ بتابيق ب تبع وَلئين التبعتأَأَهُم بعد م جك من العيلم إنك إذ من الظالمين توند بێت ئەگەر هەرچی بەڵگە ونیشانە هەیە بێنیتەوە بۆ ئەو خاون نامانە دوای ڕوگەی تۆناکەون و تۆش دوای ڕوگەی واوان دواي روجيكتلينا كوان سوين بيت اجر تو دواي آرز وكان اوان بكويل دواي او زاليني كبسروش بود هاتوا براستي او كاتاتول استمكاران دبيت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أوانيك فراوما فيداون <تصفيق> في غمر صلى الله عليه وسلم دناسا وقتون كراني خوي عندناسا بأجومان كومليك لوان أو راست ييد شار نوا لكات يقداء محمد صلى الله عليه وسلم في الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. راست ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ان الله على كل شيء قدير وهرجليك روكي كروكيده كات ديدس بيش قريب كن لكدار تاك كان ده لهرج يبن خدا همو تان كود كاتوا براستي خواب ده صلاه بسره موش تيقدا ومن حيث خرجت ثول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون. ومن حيث خرجت وَحيثُ مَا كُتُم فَوّوجُهَكمم شَطرَ لِأَلَّا يَكون لَِّاسِعَلَكُم حُججَّةٌ إِللاا الذي نَظَلَموا مِنهُ فَل تَخشَهُم وَخْشَون وَلِعُوتَّا نِعمَتِ عَلَكم وَعََّكُ تهْدَدُون هررجُ يَ وأي وجه أي مسلمانينا لحرشيبون رو وجه او أو تابيانوي خالكانتا نيتسر تسر مقرس تمكاركانيان زاليان مترسن ولا من بترسن كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفيرتان كاد اوشتاني كنتان دزاني فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون كواتياد بكنتامنيج لبيرتان نكم وسفاسم بكن في نزانو ناس فاسم مكن يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اي او كسانك برواتان هناوه فجب بس تنبخو راق تنون ويش كدن براستي خالق الخوراغدانا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحيان ولكن لا تشعرون. هرجز ملن بوكسانيد كجيرين لرعي خوادامردون. بل كوزندون. بلام إيه وهست فيناكن. ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والتمرات. وبشر الصابرين. سؤال <تصفيق> بخوا. تأقيت عندكين وبهندق لترسو وكمبوني مالو دارايو خلتشي كسكاتانو بربوم. ذا مش دبد بخوراجرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أوانك لجلد تاري سخت يجبون. دلهم إيه مهره خاينو هربوا لاي أو دجرين وا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هم المهتدون. ندرود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. براثي صفامر ولدرس مكان الدين إخوان. ذاهر كسك حدي مال إخوي كرد يا عمري كرد. هستواني ناقت كتوافي أم دوانيش بكاد. وهركسيك بآل زوج خوي تاكية كرد. أو بيقمان خذ اسفس गुजर يا شي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون. بيجمان أوانيد شرن وأوكاندو ما نتخار ولا آياتا نروشنو رين ماي. دوي أوكانون ما كردو توبو خلشي. لنا مي تورات وإنزيل دا. أوانا خدا نفرتيان لي ذكات. وَنَفْرَتْ كرانج نَفْرَتْ ليدا كن الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم مكر اواني كفشيمان بوينوا وكدوي باشا كردبيو اوي شادبو يانو اشكرايان كردبي ا اوانا فشيمانيا وهر الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين براستي اوالي ببروابون مردون ببروابون أنا لسريان نفلين خاوفريش تكالو خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون شيء وإلهكم إله واحدة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فرستراوي إوى. فارسترابي شتاكو تنهاي. هد فارسترابي شترنيا تنيا أو نبر. كبخشنديمه لبانة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكل التي تجري في البحر.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 وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون براستي آسمان كانوا زويل ديوازي شوروجو أو كاشتياني كدين ودت لدريادة بوش تانک کازانس دجین بخل چی و آویک خواه ل آسمان و باران دیله آو پاشان زوی پی زندو کرده و پاش مردنی و بلایی کرده و تیاداله همو جور زند ورک و جیرانی بای کان به همو لایک دا و آو هورانی رام کراون لنا وندی آسمانو زویدا تن بالگن بوکسان کتابگن.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 که هاو بشی زور با خدا پیدا دکن خوشیان دوین و خوش ویستی ایمان دارم با خوا بلام آوانی براین هناآ و زور زیاتر خوان خوچ دوید اگر بیبینن آوانی استمیان کرد و به هاو بشی پیدا کردند با خدا کات کتابیان دکید بس زای خوا دزانن که هر تی د صلات ه هموی با خواه وبيجمان سزايخوا زور سخته اتتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كاتي يا شواكان يا خه لواني لدنيا ددوان كوتون وسزا ين بتاوي بيني Wa hamu paywan diachiyan patraewa. Wa qala al-lazina at-tabawu law anna lana karrtaan fana tabarraa minhum kama tabarrao minna. Ka dhalika yurihimu allahu a'amalahum haasaratin alayhim بقرانا وبو دنيا تايخمان لهل بتكان دا هر وكو اوان يا خيال اي محلت كان واخ واكل دو كان يا النشان ادات بداخله صدليان واوان درتسون يا النيل لاجر يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اي خلطينا بخون لويكا لزويدا يا بحلالي وپاچی ودواي هانگا وكان شيطان مكون براستي شيطان دجملي شي اشكراتانا انما يامركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. برعستي شيطان فرمت أنبيذ ذات بتاوان وخرابا. لَقَالَهَا الْبَاسْتِنِ اشْتِوَاءَ بِدَمِ خَوَاوِكَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ شون او قرآن بکون کخوان اردوی تخوار و دل نخر، بلکه شون آوا دکوین ک باو با پیران من لسریبون، اگر تی باو با پیرانی شان هیست یا نگیش تبنو جمرابوبن. و مثال الذين كفروك مثال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و صم بكم عمي فهم لا يعقلون وانموني أو بيبروايانا وكيكيك واي كدنق لآجاليك بكات تنيا دنق هاواركنا بيهيز نابيستي اما نكرن لالن لو تنيق سيدلوس شفيرن لبينيني غيراس يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أي أو كسان كبروا تان هنا و بخن لو خار دمن يباكاني كردمان برزتان وسفاش خاب كان أجر إيه وهر أود فرستن ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله فمن اضطر غير باقي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أويك أخوة تنها مردار داره و بو و اخويني روانو گوشتي برازو، او يك بسرب رابه بناوي غير خواو ان جا هر كس يگناتار بو بخواردني يك يك لمانه ببي يا خيبون درچون لسنور او هيج گناه چي لسرنيا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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. دجمان أوان أو آتان ذشارنا وكخوان نار دون يتخوار ولا توراتو ديجورنا وبنرخيت كم أوان أجرنا بيت هي تثرنات و. وەخوا لە ڕۆژی دواییدا قسان لەگەڵ ناکات و پاچیان ناکاتەوە و سزای سەختیان دەبێت ولا ئیک الذي نەشتهڕ وضل أقول أقول. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أما هموئي بهوي أووية كخواك تبكير وزكاني ناردو تخوار وبرعستي وبيقمان أواني دوبراكي كوتن لتورادا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 وانت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وحين البس أُولَٰئِكَ الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هم المتقون. تكأون يا كروب كنا برو الرجهلات بل كتاكؤا كمرف برواب ببخوا و داراي خوي ببخشي لقل اوى كخوشي دوير بخزمانو هتیوانو بيناوايانو ربوارانو سوالكرانو لري آزاد کردني کوي لکان داو و نویجي بچاچي کرد بيت و زكاتي دابت و پیمان بجهنران كاتي كا پايمانيان دابت و خوراگران لکاتي تنگ دستي و نخوشي و لکاتي جنگ يا كَرَّتِينَ الذين وَهَرَ أَوَانَن عليكم القصاص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي القتلى الْحُرُّ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ من ربكم وَرَحْمَهُ فمن اعتدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي هنا في لكجراوان اعزاد با اعزاد و بنده با بنده و جن با جن انزا هرکسيك بخشرا للايان برايش دينيا و ببشيك لخوينكا ابي خزمکاني تر پيراوي بكن بباشي بكوجيش بساچي خوينكا بداد اما سو کردن لپر وردگار تانا و مهربانيا انزا هرکسيك دوای اما دست دریجي کرد ولكم في القصاص حيا تنياؤ للالباب لعلكم تتقون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين <تصفيق> بيس كرا ولا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ فمن بدله يُبَدِّلُونَهُ سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم غوريد او, أو خداج Faman khaf min musin janafan aw ithman fa aslaha beynahum fa la ithma alayhi inna allaha ghafoolur raheem Inza harkas ek tersale wa siyatkar ka halab ka diyan gunahe ek bakar Inza awkas ameerad girani براستي خداله خوشبو ببزي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي اواني كبرواتان هيناوا روجو تاند سر نسراو لسر اواني لپیش اي ودابون بلكو خوتا بفاريزن اياما معدودات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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لكم إِن كنتم تَعْلَمُونَ روجتان دا سردان رابوتاً روجيش دياري كلاوي جميل راو جا هرکس بو يان لسفر دابو وبروجون بو او پيوست باندازي او روجانا كبروجون بو قزايب كاتو لروجاني تردا و پيوست لسر اوان كزورب نارحتي اتوان بروجوبن بزانن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من أَيَّامٍ اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الْعِدَّةَ العده اللَّهَ الله على ما هداكم واريت كبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مانجي رمضان مانجي كقران تيدانرا وتخوار وبرين ما بوخل شي وبلقياني روشن بورن موني ودي اكد نوي درست نادرس ان جا هر كسيق لا اي ومانجي رمضان بيني بابا رو جو بيت وهر كسيق نخوش بو ياه للسفر دابو باب أندازي أو روجانا قضايب كاتولسون روجيش ترد خوا أساني أبي بو إوا وجراني ناويت بوتان قضاي رمضان تان لسردان راتا مانج كبرن بتوابي وبجورة ناوي خوابن لسر أورين موني ككردوني وتاس فاسي خابكن وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فاليستجيب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون. هردمي بندكاني من برسياري عن ليكردي الدرباري من أو بأجومان من لي عن ونزكم جيرادكم نزاي نزاكاران حركاتك هوار ونظام ليبكن. أحل لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن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 در روزبون لقل جنگان تن آوان بوئ ای و پوشاكن و ای وش بو آوان پوشاكن خوا ديزاني که ای و نپاكي تن لخو تان دكرب بوي پشيماني لي جيرا كردن ولي تن خوچ بو ايتل استع وبشودا بسنلايان و بدال بخوازن آوي ك خواب وينوسي ون لمندال و بخونو بخون و هتا بو تن زياد بيتوا روش سپی روش لروش تی رشی شود لشبقد آ لپاشان رج و کتن تواب کن تاشوید وایی و مسن لج نکن تان لکاتک داکر مزجود دا مبنو بو خوا پرستی اما نسنورانی خدا نو نزیچیم مکون و خوا باسی فرمانی خوید کات بو خالچی تا خوی انب پاریزن. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاتم وانتم تعلمون ما لي يكرم اخا لنا اخوتا دابناروا وببرتي <تصفيق> يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتل البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون سيارد لي ذا كان دربارين ويا بونا وي ما كن كان. بليه امانه نشاني كاتكان بو خلتي وبو حد وتاكا اوانيك لفشتي خان وكان وبسنا جو روا بلكو تاكا اوي او ك سفار ازكار لاخوات رز بيت وبسنا مال كان لدرقا كان يوا والاخواب تر سنتارز قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. زنگ بكان لري خدا لقال أوانى زنكتان لقال دا مكن براستي خدا دصدريجى كراني خو جناب. وقتلوهم حيث ثقفتمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين بيان كجن كافران لهر شوين دستان كوتنو ظالبون بسريان دا ودريان بكن لو شويناني ايوان ليدر كردوى لا دان لري آيين ري آيين گرتن لكوشتن ساختترا زنجيان لغال مكان للاي مزقوتي كعبدا تا اوان لويدان زنجن لغال تاندا انزا اگر زنجين لغال تاندا ايواج بزنجن لغال ياندا امي طولي بي بروايا فإن انتهو الله غفور رحيم بلام اگر دستيان حل قرل لزنج أو أخواي قول اللي خوجبو مهربانا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن تهوف فلا عدوان إلا على الظالمين. زنجيان لقلبك أنت دوج مناتي آين نميني وآينو ملكتي هربو خاد بيت إنذا أجر دستيان هالجر يتردز دريجينيا. ما كان الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا الله مع المتقين شکان دنی هر روز چیش تولی ها، زهر کسی دست دریجی کرد سرتان، ایواش دست دریجی بکنه سری، ببینید دست دریجی کرد نکی او با ایوا، ولحواب ترسن، و بزارن کخاله آل پارس کارنا. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين وداريخ خوتان بخت بكن لاريخ وادا وبدست خوتان خوتان مخنت يا تيون ووتاكب كن براستي اخوا تاك كاران خوج دويت واتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب حجوا عمرتان كدسبي كرتان هابو بكن ان اجر هاري غندران قد غكران او ساتشيطان بو هالصوره لا قربان سريب وسرتان ماتشن تاقربان يكدى خوي ان اگر سری تاشی بریتیک بداد کاراژوی سیر راجه یان خیرک یان قربانی بکات ذکاتیک درنیابون ترز نبود اینجا اوکسی بهرمن بو به بدهنانی عمره تا کاتی حد او تیبو هل صورا لقربانی بیکات و اگر یکی نیبود با سیر راج بروجو وجو بدل کاتی حد و حد روش کاتی گرانو آمد بیت دروجی تواو أما بو كسيك كخوي كسو كار دانشتوي دو لبري مسجد الحرام نبيت والأخوة بالترسن وبزال كبراس تيخوا خا ونيتولو سزاي سختة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ثوس ولا جدال في الحج وَما من خير يعلمه الله وَتَزَودُوقَإِنَّ خَيرَ خير الزاد التقوى للِأَباب يا مانجيشيديريراوديا إن وبتكاري نكات نكات وهرتيب لتاك كباشترين بترسن أيهوش مندان ليس عليكم جناح لَحْزْدَا تبتغوا فضلا من ربكم وَلَمَنْ جُنَاحٌ أَن فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذَكْرُ ٱللَّهِ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ غناثان لا صنيعه كدواي روزي پروردگار ناوي إخوانا لنلاي مشعر الحرام دا ويا دي خداب كان كرين موني كردن بآل بيج أوجداء ولا جمراء يانبوبن ثم أفيد من حيث أفاد الناس واستغفر الله إن الله غفور الرحيم لباشان بقرنا ولو شويني خالتشي لي دجر يتوا وداويلي خوجبون بكن الإخوة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 وک ناو بردن تن، بو باو با پیران تن، یان زورتل نوی آوان، این این جاهی واه ل خالچی، دلیت خواه، بمان دریال دنیا دا، و هیذ بشی چنانی ل راج و من هم می یا قول ربنا آتی نا فی الدنیا حسن تو و رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وهي وش دلت خوى هم لدنيا وهم لروج دويد خير وخشم منتبه وبمن فريزل ززاي اخر اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب اوان بشيتيان هلاوي ك كرديانا واخوال لفرسينا وبزعيدكات واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتق الله مون أن کومی لە ووحشڕون ناوی خوا برن الله ئەكبەر بکەن لە چەند ڕۆژێکی دیاری کاودا هەر کەسێک پەلە بکات لە دوو ڕۆژدا گوناهی ناگاتوه هەر کەسێکیش دوا بکەوێت گوناهی لەسەر نییە بۆ کەسێک پارێزکاری بکات أو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصام وهي واهي لخلطي كبقص سرسام الدكالم جيان الدنيا دا وخوادكات بشاهد لسر أويل ضليا كتي كتسي أو وإذا تولى سعا في الارض ليبسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وكاتك بشته الكلب هولداد لذويده بووي خرافي تادبكات وكشتوكالو وتونولنا وببات واخ واخ لا بكاري واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذن فحسبه جهنمه ولا بئس المهاد. بيبو دمار دي جا او بس ومن الناس من يشري نفسه باتغاء مظانت الله والله رؤوف بالعباد وهي يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اي برواداران همو بسنناو اسلاما ودواي هنقا وكان شيطان مكون سون زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيز حكيم انت اقلاتااندا دواي اوي كانشان اشكراكانتان بوحات او تاك بزانا كخوازالو كاردرستا هل ينظرون الا اي ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور ما فيكو في كردنو بخش كردنيم برهمه پارسراو لا بارجت نويهم كم من بينه، مَا جاءته فإن الله عَقُوبَ سن بلغو نشاني روشن ماندا و بوان و هرکس اك بي غورت بحري خوا دوای او اي کوت كوت او بيگمان خدا سزاي زور سخطا زوين للذين كفروا الحياة الدنيا و يسفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب دنيا كان الناس امه واحده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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آدمي يكومل بون انزا خدا پیغمبراني نار بمجددرو ترسينر وقت راستو دروستي لگل دانار دون تا بریار بداد لناو خلقشی لو لوشتاني که دوبرچی بونتی ایدا و کس دوبرچی مگر اوانی ککتیبیان پیدرابو دوای اوئی نشاله و بلگی روشن یام هات بهوی حسادت نا خو یانوا انجا خو خوی رنمونی کرد بو او رگا راستی ک دوبرچیان تی ایدا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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيوة تعزاني وكدت نبهشت كتيهشت نهات وترتان أو يتوشي أو نبون كلا بيش أي وداتي بريم دو تاري سختي وزررو زيان بون. زر توندي تکاندرران بنگك کە پێ غمب اوانك برواان هنااب سركوتني خوا كيديت ئاگاد بن براستي سركوتني خوا نزيكا يسألونك ماذا ينفقون؟ قُلم فَقُتُم مِن خَير فَلِوالدَينِ وََّ قُبِين وََتَم وَمَسكين وَبِن السَّبيل وَماَا تَفعلوا مِن خَيرم فَإِن اللهَّه بِه عم بابا بوكو دايكو خزمانن زيكو حتيوان وحجاران وربواران بيت وهر شيء يكن لتاكا او بيغمان خا اغادارلي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسا أَن حبو شيئا وَهُوَ شَرٌّ شر لكم والله يعلم لَا لا تعلمون لسر باش بوتان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 و هولدان بو پشیمان کډنوی مسلمان ګورتره لکشتن بر دوام د سهل ناګر نو ځنګتان تا پشیمان تم بکنه ول دین اگر بتوانن و هر کس ای ول دین خوې هل بګر اتوو ببی بر وای بمرې ا همو کډوی چا پوت ابه ته ول هر دو ځهاند و اوانه یارو رو هاو دمی يا داد مننا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم براس اواني أواني برواي هنو أواني كوت يان كردو تكوشان لقي خودا أَوَانَ عن الخمر خُدَانَ قل فيهما مَهْرَبَانَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا نفعهما كَبِيرٌ ماذا لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العفو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 ولو شاء الله لا اعنتكم الله عزيز حكيم برسيارد لي دا درباري عرق و قمار بلا لم دوانا دا غناحي و قازان تش كيبو خلشي بلا غناحه كان غورو تلا قازان زكيان و لي دا كانت سيبه بخشن بلا اوها خدا بلغا رون روندكاتو بوتان تابير بکنوا لكاري هر دو و و پرسيار دليدکن لباري هتیوان بله چاکسازي بو اوان چاکترا و اگر تي کلب بن لقل ياندا براتانن و خوا دزاني چه خراپا کارو چه چاکا کارا اگر خوا بيوستايا دو تاري رنزي دكردن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 لجنه آزاده چهو باش کر با سرسامیشی کردبن، بن و جنانی مسلمان معرمکن لحو باش پیدا کران تا برواده هنن و کويله چه برواده باشتره لعزاده چهو باش پیدا کر با سرسامیشی کرده بن اوانه بانگ دکن بوناو آگر بلام خواب بانگ دکن بو بحش طول خوش بون بفرمانی خوی وَنِشَانَكَ أَنِّي خَيْرُ رَشِيدٍ دَكَاتُو بُخَلْتِي بَشْكُوبِي رَبَّكَ نَوَاعَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطٍ قُلْ هُوَ أَدَمٌ فَعَتَزِلُنِسَاءٌ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين. رب السيار اللي ذكر درباري حيز، بل هي حيز تدور كواتدوب كونه لهاو سركانتان لكاتي حيزا، ونزيجيان لجلده مكان، تاب هاج دبنو، كخوا يعيش، إن ذابسنا لو شو خوا أخوة فرمان يبدأون، براستي أخوات وبكران يخوج دباد. وپاکی خۆش دەوێت لكم فَأتُ حبثَكم أن شئت وَقدّ مولأَمفوسكم وَاتَّقُ اللهه وَعلمم أنَّكم ملااقوه بَشرر المُؤمنين وبيش بخنبو خوتن الأخوة بترسن وبزانا ضنيابن كبا خزمتي دقن ومش دب دب ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وما كان ببرهالصتي أوشتاني سوينتن لسريع واردوا چاچي و پارسكاري و رخستني نيوان خلچيا واخواب سرو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم واخوال الخوشبو لسر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم هاب اوان اسوين دخون لجل جنكان ياندروس نبن تا وروان بكن انزا وَإِن عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَغْرَبَ رِيَالِ طَلَقْدَانٍ يَنْدَ أَو أَخَا بِسَرُوزَانَا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ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 ولهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف وللرجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وجنة وميردكاني شايستان بجيران ويان لعدده اقر بيانوه بباشي بجين هي بسر ميرديان وكو اوي كبو بياوان هي بسر جنان و ببيباو نريتي بسن وبياوان بليشان هي بسر جنان يا زالو كاردروستا الطلاق مرتان فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخافا ان يقيما ما حدود الله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 كلي بسنوهي سيگ لوشتاني كداو تاني مغر هر دولا بترسن كسنوري خوا ران جا اگر ترسان لوي سنوري خوا ران اگرن او بياو آفرتكا گناهيان ناگات بواكا جنكا لبریتي خوي بيدات اما نسنوري خوان لیان ان متن و هر کسيگ لسنوري خوا در بچيت او انستم كانا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظننا ان ظننا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ان اذا اجر طلاقي سهميدا ايتر اوجنب او كياود أو رسنيه حتى شونكاد بمردي تشيتر باذغاري ان اذا اجر ميردي دوهم طلاقي دا يا مرد يترقو نهنيه لسرجنوا مردكونك كبقرن ولا يقتر بمارك الدنيا شي وَإِذَا زرن النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ در ناتن بِمَعْرُوفٍ أَوْ خوان بِمَعْرُوفٍ وَلَا كاتوبو ضِرَارًا كتب واذا طلقتم النساء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 وَاتَّقُ الله وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كاتيك جنانيها وسرت عن طلاق دو جيش تنبأ آخره رايان بجرنو بخوشي يان الله يان بكن بباشي رايان مجرنو بآيشو آزاروا بوأ وستميان لي هركسي كاري وابكات أوستمي كردوا وقال تب كاني خوى مكن و بير بوكنوى و بير بوكنوى لتاكي خوى لقلتانا بسري دار رشتون لقرانو فرمودي بديه بواء موج قاري تاندكات و بترسن و كاخوا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون كاتيك جنتان طلاق دا عديان توابوا يترقض غيان مكان كشوب اقر ريك اوتن لنو خويا دابا باشي اما بندي بيد ادري بو اوكسي كبر واي بخوو بروجي دواي بيد لا اوا ام بند وارجرت نتان باشترا وباكترا سنك خواد زاني و اوا ني زانن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شير ددنا بمن دالكانيان دو صالي تواو بو كسي كبير شير تواو بدات لسربأ وككير رازيو كالاي دايكه كان بباشيه هت كسيك لتواناي خوي زيتر داوي لينا كريت بعذيان نجيان دري بهيز دايكه بهوي من دالكيا و بهیز با و کیک با هوی من داله کیه و ول سرکل پور گر وکو اوی پشوه اینجا اگر ویستن لشیر بی برنوا رزامندی و رایجی هر دلایتیان او جناهی ناقد و اگر ویستن داین بگرند با من داله کانتن او گناه تن ناقد اگر بیان دنی اوی بو تن بخوشی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 والله بما تعملون خبير. أو بيأواني كدمرين لأيوه. هوسران زي دهيلن. هوسركاني أن ساور سوار مانجو دشوا. إنذا كعدا توابو يترجوناتا لسرنية لويك هديكن ببي وَأَخْوَآءَ جَادَلَ بُوِيْكَ وَلَا جُلَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءٍ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَّهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا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 وعلموا أن الله غفور حليم وغناتان ناغار لخواز بيني جناني مير مردو بنا راستو خو یا بلين يا لدل خوطان دادان دا خوازن خواي غور زانيوية تي كبه غمان ايوى لمودوا ناويان دبن بلان بنهيني بلينيان پيمدن مگر قسيك كباش بيت وبر ياري ما ركردن يام مدن تا عدكيان تواود بيت و بزنن به جمآن خواهد زنید با وی کل دلتان داره که واتخوتن بپریزن و بزنند دل نیابن که خواهی خواجبوی لسرخویا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين كناهتا لسني أقر جنانك طلاق بدن كهيشتا لايان يا ما بودان نابن وبهرمن بن وبهرمن ديانبكن دولمن ببيخوي وهجار خوي بهلو يار متيدان قَبْلِ أَن نريد وَقَدْ او لَهُنَّ فَرِيضَةً سر چاكاران وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن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 او نیوی مارای یک اندکوی مگر اوان خوش بن یان او کسخ وجبات کما ربرین کی بدستا ولي خوش بونتان لپاریس کاری و نزیک ترا وا اوتا کی لنیوانتان دا و حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين اغادرين بكن وبتايبتين ولن جرد فان خفتم فرجالا او ركبانا فَإِذَا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون إنزا أقر ترسان ببيادة يانبسواري كترستان أو سايادي خوابكن بورنغي كفيري كردون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 والله عزيز حكيم او پیاوانای دمرل ایوو جنانی هاوسر بزیده هلن با وصیت کردن بو جنکانیا تا صالح بخیو بکرین به اویدر بکرین انزا اقر خو یان تو ندرو کی ترهیز جنان دیکن دربار خو وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 کل ولایتی خواهند درسون، لکاتیک دا که آوان هزاران بون، لترسی مردن، این ذاخوا پیوتن بمرن، لپاشان زندوی کرد نو، بر خوا خوانی تا که بسر خالکو، بلامزور بی خالک سپاس خوانا کن. و في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم زن بكن لريخ وادا وبزن براس تيخوابي سريزانا يا ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاثا كثيرة والله يقبض ويبرز وإليه ترجعون شئ أو كسي قرز بدات بخواب بقرزة شباش ان جاء خوا بزياد دكات بزياد كردني يا شيزور وخوا اغريت وفراواني دكار وحرب لا او ألم الم ترى الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ آية ورد نبؤة تولى فيها وما قولاً لنا لدوي موسى كابي غم بريش خو عنود تعشاءك ما نبو بنيه التذنق بكين لري خوادا وتی ئا نزیگنیە ئوە ئەگەر جەنگتان لەسەر فرز و پێویست بکرێت جەنگ نەکەن ووتیان چ سوودێکمان پێدەگات ئەگەر جەنگ نەکەین لە ڕێی خوادا لە کاتێکدا کە دەرکراوین لە وڵاتمان و ماڵ و منداڵماندا، کە چی کاتێک جەنگیان لەسەر پێویست کرا پشتیان هەڵ کرد کەمێکیان نەبێت، خویش ئاگادارە بەسەرستم کاراندا، وە قۆە لە همم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 وخوا خوي بهر خوي وخوا وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون, ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين وفي غمبريكيان قيوتن نشاني ايpad شايكي اوايا كدار ميتكتان بوديتاوا كما اي الامي تان لبالوردجار تانوا لقال هندج لكالاقوري لك خانداني موسى وهارون فريشته لي دقرن فلما فصل طالوت بالجنود قال هَيْبَةَ الله إِڤَا أَغَر إِڤَا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَدِئُكُمْ بِنَهَض فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومن لم يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا من اغترف غُرْفَةً بِيَدِهِ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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إنزا كاتك تالود بخوي ولشكركي ودرسون فيو تنبيقمان خوا تاقيتان دكاتوا باتسميك إنزا هركسيك لي خوار دوا أو لمنية لي نتشت أو لمنة مگر کسی کل ویتی چیل بگری بدستی خوی، جا همو تیریان لی خوار دو، مگر کمی چیان نبی، کاتک تعلو لی پریوا، آوانش براین هنابولگلیده، و تیان امر ای مدرقتی جالوتو لشکرکی ناین، و تیان آوانی کپیان وابو با خدمت زور دسته کم زال بو بسد دسته زور ده بفرمان اخوا وخوالق ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رب لا افرغ علينا صبرا ربنا ئەفریق علينا صابڕو وثبت تبت عق على القوم الكافرين. کاتێک کەڕوو بەڕووی جالووت لەشکرەکەیوەستان وتیان خویە خۆرااگری بڕێژە وَظَالَمَ بِكَبَسَ الْقَلِيبِ بِرُوَائِنَ دَهِّ فَهَزَمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله هذو فضل على العالمين ان جا بفرمان اخوا شكان دنيان وداوود زالودي كشت واخوا باشايتي وپیغمبراتي داي واووي ويستيفيري كغ اخوا خلتشي لنا ونبردا هانديتشان بهانديتشان همو سرزوی پرد بو لخراقه او تاوان بظام خو خاوني بخششه بسر همو جهانيان وا تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ام نشان كان خوان دهن خوینين او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 رزمان دا وبهند چی امبسر هند چی یاندا لو پیغمبرانه هیوا یان بو کخواق سیلګل کردوا وهند چی یانی برس کردو تو سنپل یک و دامن بعیسای کر مریم سن بلګی چی اشکرا و فجری مان کلب فريشته سروش اگر خوا بی وستا او ګلانی کلدوا پیغمبرکان یاند هاتن لګل یګدا نء جن جین دواي او نيشانه روشناي كبو ينهاتبو بلام دوبراچيان تكاوت انزا هيوا يا مبو برواي هيناو وهيوا يا مبو بي بروابو اگر خفا بي ويستايا يكتريان نذا كشتو شر يا نذاكر بلام ابي خفا بي وي یا يا ايها الذين امنوا ان تثقوا من رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون أي أو كساني برواتان هنا و ببخشن لو روز يكبي من داون حيش أو يكراج باء نكرين فروج تني تداي، وندوستايتي وعشنايتي تداي، وندكاي تداي، وهربي برؤيانا استمكارا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.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 ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم واخويا كيتقارسترا وغنيه بيت غليو هميشا زندوي تدبيركر وراغرا نو نوز اي غريو نخو هر هي اوا هر شي لا اسمان كانو هر شي لا زويدايا شي او كسيلو لابكات ماجد بري بيداني خوي اغادار با اويل بردم ويا و اويل دوا ويتي و کس اغايني لهج تيگل و زانياري او مگر با وي کخوي بيويا خدا همو آسمانكان توا و زوى گرتوتا و و كردني کرديني آسمانكان و زوى بخوا آسانا و هر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 فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم هيد زوريك زور لكردن لدين دانيا سونك براستي لك جيابوتا والغنموني وشارزاي لقمراي وسلي شيواوي إنزا هركز لرئي ببروائي بقررتا وبروا بهن بخوا او بيقومان بتندي دستي قرتوا بدست جیری کی قایمی به هزی و و بر بونی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خواه كارسازي أوانيك بروادارن دريان دهيند لتاريكستان ببرواي بوروناچي باورو رينموني وأوانيك ببروان شيطان دوستيانا دري ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحيي وأموت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اي اورق <تصفيق> ناديت وبلاي او كد مقالك لقال ابراهيم در حق ببروردغاري لبل اوي خوا فاد کاتی ک ابراهیم و من آوزاتیا جیان آداو جیان دستنی، و تی منیش جیان آدمو جیان دستنم، ابراهیم و خوا خور لروج حالات و حال دینه، لروج آوا و بينا بینه، دم دام کتبو او به واخو رنموني قال كالذي مضى على قريته وهي خاويه على عروشها قال ان لا يحييها الا الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال يوما بعض يوم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 فلما تبيّن له قال أَعْلَمُ أن الله على كل شيء قدير يا وك او كسي كراب شارك او رخاب بسرسربانكاني دا وتي خواتون امشارا ودان دكاتو باس مردني صار فر می تندم آویتوالی رده و تو راجک یان بشه ل راجک ماو متوا فرمی نخير بلکو صد سال ماوی توآ فرمی نخر بلکو صد صال ماوی توآ زا تماشای خوار دنو خوار نو کتب کتیج تابد جارین بمعجزه بو خالچی و تماشای اسقان کانی بکتون بر زیان دکین و تا شان گشتی و سرداده نین، انجا کاته آمانه در کودبایی، اوتی بتأثیتی گشتم، براسی خواخا وند صلات بسرهموش تیک دا. و اذ قال ابراهیم ربب اری نی کیف تحیل موت؟ قال آوالم تؤمن؟ قال آوالم تؤمن؟ قال بلا ولا کذب لیطم این قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم. كاتك إبراهيمتي أي برواد جارم بدتون مردو زندودك أي توا. فالموي وتي بله بروان بيت بلامبو أوي درنيابم. فالموي كوات تشار مالبقرة إنذا سريان ببرو حتى برت أيام بك لحاجة هر پارته چیان دسترشاخ یک دبنه لباسان بن جامب کدن بولاد به حال دووان و تاج بزن و دل نیابه به خوا خواب علا دستی کرد بجیا. مثلاً الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويني اباني كمالي خويان بخدكن لريخوادا وقدنك اغوايا <تصفيق> <الهار> تريد بي <تصفيق> الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ألقوا منا ولا أذان. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أوانيك مال داراي خويا بخد أكن لريخوادا دواي أو هذ من نتاج نانو أزارك ناجيا. بوي عن ها بعدهش تيان لا يبرد قاريان وهذ ترسيةش يان وهي خفه تياني قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله اني حليم سيخي خوش ثاوپوشي تاكتر الخيرك ازار ظل يازي يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 بمندنانو آزاردانو دل ايشان وق او مالو سامان خوي بخددکاد با روپامائي خلق و باوريني بخواو برو جدوائي زاويني او ناپاكا وق بده چی لوسوايا کگلی چی کمی بسروابیت انزا باران چی لازمي لابداد و بردکب و ناتوانن دەستی بخەنهیز لەوەی کە کردویانە وخواڕێنمونی ناکات گەلی بێ بواخواان ناس من وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فأتت فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نموني اواني كمال وداراي خوان دبخشن لبينا ورزامن من ديخوا وبودا مزران دني دولو درونيان وكباخ اغوايك بشمنه شي برزا وبيت باراني دلوب قوري لابدات انжами وي خوي بدات بدو تندانا واجر باراني دروب قوري شي باراني وردي لابدات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 واصابه الكبر وله دريه ضعفاء وله دريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 بەبی بێ چەند مناڵێکی وردی بێدە سەڵات ئینجاگەەردەلوولێ چیرێ هەڵ بکات، گوڕ و سەمومی تێدا بێت یەکسەر باخەکە بسووتێ ئابەم ڕەنگەخوانیشانەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی بیر بکەنەوە یا ئەی ووهلل تُفِقُوا مِنْ طِيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِهِ إلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ واعلموا ان الله غني حميد اي او كسانيك برواتان هناو بخد بكن لاكتيريني تريني اي بيداتان كردوا ولويك بو مان در هناون لزبي مرون لو وبخشن كخرافه لكاتك ذاك خوطان او شت خرافه والنقرن ماجرت بپوشن وتاق بزانن بين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان دتان ترسيني بهجاري وفرمان تان پیدداد وخوا خوابالینی ل خوشبُنُو تاکتام پیدادات خواب روان مهربانی زنایا. آیات ۱۹۹. من يشاء ومن ۱۹۹. آیات فقد آیات ۱۹۹. آیات وما آیات ۱۹۹. آیات ۱۹۹. اي بخشي جيري ودناي بهر كسي كبيوه و هر كسيك جيري ودناي بيدرا و براستي بيدرا و تاكي تشزور پندور ناگرن تنها خاوناني جيري و بير نبه و ما ان فقتم من نفقه او نذرت من نذر فان الله يعلمه وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ أوي بختان كربله يا النذر يكتان برياده ابي وبقمان متيدرك ان تبذ الصدقات ثنعم وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. فهو خير لكم او ينكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير اگر اخرائب كن خير كانتان او كارچ باشا واگر بي شارنو وبيدن بهزاران او باستر بو ايوا وخوا هلي اورانيليتان هندي لگنا هكانتان وَاخْوَابَ وَيَكَدِيكَن أَغَا دَارَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خيري فَلِأَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لسرتونيا <تصفيق> مسلمان ددات وَأُويدَ كَن لَسَامَان أَتَاندريتَوَ وَإِوَسْتَمْتَان لِنَاكِرِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعرفهم بس ما هم لا يسألون ما سأل الحافل وما تنفق من خير فإن الله به عليم. بوأه جرانيك دست في بسترا ولريخوادا ناتوان بجرن بزويدا ناداني بخبر وهزدكات كدولة مدن. با هوی بینی آزیان و تو دهان ناسید با شوایند د داوای حذ لکس ناکن بزر و آوی باختی دکن سامان به جمان خواه گدار لی.الذین يُنفِقون أموالهم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أوانيك مالو داراي خويا مبخدكن بشو بروش بطهاني وباشكرا اوانا هر فاداش تيان لاي پروردگار يا نواه وهيسترسي تيان لبرنيا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 تَمَنَّ جَاءُهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَتَهَافَ لَهُم مَّا سَلَفَ فَلَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَوَانَيْكَ دُخَانٌ ما گرتون کسیر راز د بی تو ک شیطان د استیله و شاند به او بهوی او و یا سود خوران و تیان کرینو فروشتن و کسود وایا لکاتیک دا خوریده و بکرینو فروشتن بلام سودی بلام سودی قداغه کردو انځا او کسی پیګشت اموشګاری یک لپروردگار یوا وخیر د استیله حل کرد أوأويل أوبي أشباري قلت وبو خويتي وكاري أو حوالا بخويا وأوي جرايا وأأوانهاوري آجرن تياد من نو بئتجاري يمحق الله الدبا ويُرب الصدقات والله لا يحب كل كفار الأثيم وبيت بركتي سود نهري وبدؤ بخير وبخشين ادات واخو خو شيناوي هيك ناس ساسيتي تاوانكار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون بەڕاستی ئەوانەی کبروان بڕواان هێناوە وە کردەوە باشەکانیان کردووە و وێژیان بەهۆش و گۆشەوە کردووەوە زەکاتیان داوە تەنها پادااشتیان لای پەروەردگاریانە و هیچتر سێکیان وهي خفته اقروي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اي اوكسانيك باورتان هناوا اخواب ترسن ودسهل جرن لوشوديك لاي خلق ماوتانا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إنجا أغر دستان لهم نقر كواتبزان نو آقادار بن بجنگ لناين خواه في غمبري وأجد ما كان تنهي ونستمتن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أو بموالتي بدر تادول مند أبي وأجر أعزادي أم بكن بوتان أجر تياب جن. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون. وبتر سن للروجك دقرن رين وبو تاشان ئەدرێتەوە بە هەموو کەسێک ئەوەی کردوویەتی و ئەوان سەمیان لێ ناکرێ یا أيوهَّدە ئەمە وئداتداەن تم بدەین إلىلا ئەجلٍ مسم فەکت بوووەەت تب نە ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 الْتَضِلَّ احْدَاهُمَا فَتَذَكَّرْ احْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ واقوموا للشهادة وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلّمكم الله والله بكل شيء عليم أي أوانيباورتان هنا و. اگر قرزك تان ليك کرد كرد بو ما ويكي ناو براو او بینوسن و با بي نوسن لن يوان دا نوسر ايق براستي و هيد نوسر ايق باسر پيسي نكر لنوسيني دا هر وك خوا اوي فيري نوسين كردوا با بي و با او دقی دقي سندك ک كا قرزكي بسر ويا ولا پر وردگاري و هي تي لك مناكا توا ان زى اقر او كسي قرزى كيبى سلوى يا نا توابو يا نيدتواني خوي دقي سندك او با قوى كيبى براستي و دو شاهد بگرن لى خوتان ان زى اقر دو بياونى بو او با قياوى كو دو جنبن لوانى كاى سنديا دكان كان با آوي اگر یکی چن لبی ری با آوي تریم بیری بخاطر، با شدت کانسرفیت نکن بانکران و میزار مبن لوي کبینوسن بسوق بیادیا گورا. تال کاتی خوی آمنوسین تان راست ربلا اخوا و تسبینر تربو شدیدان که و نزیک تر لوي کنکون جمانوا. مگر کاتک اوکر دوای بازرگانی چی؟ دزب دز بیجرن لناو خوتن دا، او لمکا تدا گناهتان نقد اگر بگرن کات کرینو فروشتن تن کرد و بعضیان بنوسرو شاهد نگین ره و اگر زیان تن گیان او بیگمان گناهتان دگات و الاخواب ترسن و اخواب فیرتان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم اگر لسر سفر بون ودستان نكو دنو سريك او بارم تيق ورگرن جا اگر وَبَالَا بَالْوَرْدِقَارِي بِالتِرْسِيَتْ وَشَايَتِي مَشَارْنَوَا وَأَوْ كَسَيْبِي شَارِتَوَا أَوْ بَرَاسْتِي بَدَلْقُنَاهْ بَالَ وَاخْوَاءَ قَادَارَ بَهَمُوكَرْدِ وَيَكْتَانُ لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هل هي خوايا اويل لاسمان كانايا واويل زبدايه اگر اخرائي بكن اويد ضلت اندايا خوا أوصى خوّج دبّد لو كسي كبير بيت وسزاي كسي أجداد كبير بيت وخطو آناء بسده مشت أجداء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا غمبل بروي هنا بونا ميك بونن الراء ولا برد قاريو لقل بروادا دا هم بروان هنا وبخواو فريش تكاني ونام كاني جوازی نا کیندن روان هیڅ یکهګله پیغمبرانی اوتیان بستمان فرمانبرې مان کرد. دا ویله خوشبو ندلې د کن اي و مان او هر بولای ټوې ګران و لا ينکلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت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 And forgive us and forgive us and bless على القوم are the Lord, and let us give up to the people of the kafirin. The prayer of God is not a prayer, لی من مگر اگر کرد وایشی پیوست من لبیرتو یا به حال جناهک من کرد ای پروردگار لسر من دامن یباری قرص وجداد نا ولسر آوانی پیشی اما ای پروردگان من بلاای وامان باسر دامد کبوه من هل نجیرت و جناه کان من بصر واق و لی من و مهربانی من لجل دابک خویی یاری دادارو کارساز من که عتصر من بخو باسرگلی به برایان